Sriutin Tel Hajj, Mazin in Telkar, She Dil fouldow Ala Daribuk, Yel Abu Mazin Sriutin Tel Hajabu Mazin in Telkar, Ala Abu Mazin حجب مازن انت القرار شيل الفوضى وجيب الصح نبني دولة فلسطينية ونعلي رايات الحرية نبني دولة فلسطينية ونعطي الأسران الحرية وشعبك شايل لك كفية بيحكي لك عمرها صح وشعبك شايل لك مبروك يا احمد على ضربك يا عم احنا هالمطار نكمل مينا نزراش جار نعمر احنا هالمطار نكمل مينا نزراش جار ونكمل يا حج المشوار اللي بدأ أبو عمار حجب مازن انت القرار شير الفوضى وشير الصح سلمناك احنا الامان اخونا يا ابو مازن زلناك احنا الاماني اخونا يا ابو مازن يلي بالصوت اختلنا بتحارب او بتتهدن دولتنا احنا فلسطين سرت الحج حج مازن القرار الفوضى الصح فلسطيني الإنسان. خلينا نداوي هالجراح نبني وطننا بالكفاح خلينا نداوي هالجراح نبني وطننا بالكفاح نرفع علمنا بالسماء عاشت فلسطين مساء وصباح على دربك يا الختيار أبو مازن صرت انت الحجم على دربك يا الختيار أبو مازن صرت انت الحج حج أبو مازن انت القرار